بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحقة وما أدراك ما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 فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعًا كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ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 تزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لا أخذنا منه باليمين لا أخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين